وَإِنْ أَرَدْتَ تُمِسَّ فِدَا لَذَهْ جِ مَكَانَ زَنْ جٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدًا نَاقِرًا فَلاَ تَخُلُّ مِنْهُ شَيْءًا اتَّخَذُوهُ بَنًا وَاثْمًا مُّضِيعًا وَكَيفَ فَتَخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْ بابكم الى رب و اخذنا منكم ميثاقنا ليو وذا تنكحوا ما உமா كان با الشبا ومقتله وانت اسويغه تريمان عَلَيْكُم أُمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَمَا تَقُمْ وَخَاذَتُكُمْ of our life